وَإذْ أَخضنامِ سَاقَكُمْ لا تَسفكَُدِمَا أَكُم وَلَا تُخْرِجُونَ أَم فُسَكُم لا تَسفكَُدِمَا أَكُم وَلَا تُخِجونَ أَم فُسَكُم مِن ذِيَاركُمثَُّ أَقتُم ثُمَّ أَقْرَبْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ يَرِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 فُسكُ مُستَك دَغْتُم فَفرَريقَ فَفرَريق كَذَّبَةُم وَفَريقًا تَقَتُلُود وَقَاوا قُدوبُ نَا غُف ببلَل عَنَهُم اللهَّهُ بِكُفرْرِهِم مَا يُؤمِنُ